ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه نبسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين وما قالين ونادوا يا مالك اقض علينا ربك قال انكم ماكنون لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم من الحق كارهون ان المجرمين في عذاب جهنم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 لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ أَمْ أَدْرَأَ مُرْأً فَإِنَّنَا مُبْرِمُونَ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ شَرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ قُل إِن كَانَ الرُّوحُ وَأَحْمَانٌ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَادِّينَ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ مَا يَصِفُونَ فَدَعْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ وَهُوَ في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارة الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده, وعنده وعلم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق الا من شهد بالحق وهم يعلمون ولا ان سانتهم من خلقهم ليقولوا ان الله فانا نؤفكون وَقِيلْ هُنَا رَبِّ إِنَّهَا أُمَّةٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْحَبْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَاصْحَبْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ